أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِلَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة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 وأما مَنْ خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم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 نار الله الموقدة التي تطلع على لفتدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألمت وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ نَبَابِيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَاجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا بسم الله الرحمن الرحيم لإلى في قريش نيل فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ لَبْتَرْ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 عَرَبْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْجُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة nas